ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَا خَاسِرُونَ أَهْلَكَ نِعْمَ الْمُبْطِرُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ الدُّكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان تَقُوتُ وَآثَارٌ فِي الْأَرْضِ فَمَاغْنَا عَنْكُمْ كَتِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ أُمْرُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلق سير هنالك الكافرون